وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأول الألباب الذين يذكرون الله قيامه وقعوده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 من من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة ولا تخزينا يوم القيامة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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات. ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب